لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم ختالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان لقولون بأفواههم ما ليس فيه